لآن ل ا ق ر آ ن أعوذ ب ا ل ل ه من ا ل شركه ي ط دعويه إلى غ ف ر من ربحيه ك م وجنة ع ذات مضمون ا ج ت م ت ق ي ن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 فاحشة أو ظ ل م و س ه م ذكر ا ل ل ه و ا ل ذ ي ن إ ذ ا ف ع ل و أو ا فاحشة ف أ ظلموا ن س ه م ذكروا ا للعلوم ا ل ل ه ف ا س ت غ ف ر و ا ل ذ ن و ب ه م ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم مغفرة من موسوعه ا ا ل أ ن ه ا ر خ ا ل س ي ن فيها للعلوم الاسلاميه ا ل أ ر اسماء الله ذ ا ب ي ا ن ى ز ن و ا وانتم ا ل أ ع ل و ن إ ن كنتم مؤمنين إ ن يمسستم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك ا ل أ ي ا م ن د ا و بيسا الله آمنوا وليعلم الله الذين آ م ن و ا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الله وليمحق الله الذين آ م ن و ا ويمحق الكافرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم 「私 ن 思い出は何でもいいです」<音楽> م ح م د إلا ر س و ل قد خ ل م ن ق ب ل س ي للعلوم ا ت ل م و م ا م ح م د محمد إلا رسول وما محمد الا رسول قد خلت من قبله ا و ر س ل ا ف إ ن ماتوا قتلا انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب َََِْ على ََ عقليه َِ فلن َ يضر َُ الله َّ شيئا ًْ وسيجزي ََِ الله َُّ الشاكرين ََِِّ وما ََ كان ََ لنفس ٍَِْ أ َ ن تموت ََ إ ِ ل َّ ا ب ِ إ ِ ذ ْ ن ِ الله َِّ كِتَابٍ ومن شركه د الهدى ب ا د شركه د ا و ي ه غير ربحيه ذات م ض ا و س ن اجتماعي ن